ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وان كنتم تظلمون فالميزان ظلق واعلموا لا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَمْ كُنْتُمْ تَنتَهُونَ إِلَّا وُسْعًا وَإِذَا قُلْتُمْ فَظَاهِرُونَ وَلَوْ كَانَ ذا قربا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ لِئَلَّا